يبقى عندنا سقط ظاهر يشترك فيه كل من يدرس علم الحديث وكل علماء الحديث يشتركون في ذلك إن عرفين إن هذا لم يلق فلانا يبقى على ذلك حير عنه زي وهو لم يره ولم يلقى ولم يتعاصر يبقى هنا بنحتاج في البحث في الأسنين لمعرفة تاريخ رواه امتى ولد مولده امتى وفين ولد وعاش فيه ومات امتى ممكن يكون فلانا هذا مسافرش بره البلد بتاعه وجاء راوي من بلدة تانية قال فلان حدثك فين ان هم سجلش ولم تسدد اليه في هذا يبقى هنا هذا شيء يظهر من التتبع والنظر في الاسناد يحتاج الباحث في الاسانيد لمعرفة تاريخ الروايه ومعرفه المواليد الوفيات أوقات الطلب أوقات الارتحال لطلب العلم اصطلح الولداء على تسمية السقط الظاهر بأسماء أربع يقول هذا سقط ظاهر فيه إما يقول معلق يكون معلقا زي ما نقول قال الإمام البخاري قال ابن عباس كذا وروي عن ابن عباس كذا إبا هذا معلق علقه إبا هناك لو فرضنا المصنف هنا في الأرض وهنا الصحابي فوق في السقف فين, فين السلم الحوصلة لفوق فلان عن فلان عن فلان عن, فلان عن فلان ما فيش حد في السل ده خالص وتعان ابن عباس يبقى هنا كانه متعلق فوق الحديث بيننا كده ثم الحديث حديثا ايه معلقة ومش شرط يكون متعلق بمعنى انه كل فائت ممكن بدل ابن عباس وقال اكرمه علي ابن عباس كذا يبقى هنا باقي الإسناد اللي من البخاري لأكرمة ممكن يكون تلميذ أكرمة لو قال الزهرية عن أكرمة عن ابن عباس كذا طب انت فين ودو فين يبقى على ذلك هنا أيضا معلقة يبقى كأن التعليق ما يكون محذوفا من أول الاسناد اللي هو نحية مين المصنف نحية المصنف هذا في الحديث المعلق وقد يكون مرسلة وحيجي كل واحد منهم لهم التعريف بتاعه المرسل ليباء التابعي أروع عن النبي صلى الله عليه وسلم المعضل اللي صاحق منه اثنين المنقطع سقوط واحد في أي طبقة من الطبقات بس ابعد عن اللي لها أسماء الصغط الخفي عندنا صغط ظاهر أن أي حد من العلماء الحديث أو طلاب العلمي في الحديث يعرف أن فلان هذا لم يروي عن فلان بالنظر للتواريخ ونظر للمواليد والوفيات وأنه ذهب للبلد اللي فيها قبل ولا ما حتى لو كان متعاصرين الصغط الخفي يقولك لا يدركه إلا لأئمة الحذاق اي وهنا يطلعون على طرق الحديث يبقى هنا اا اما بقى النقاد زي ما نقولوا ان الاحاد الناس يعرفوا انه الجنيه ده يتفك 100 إرش ال 100 جنيه تتفك 100 جنيه ده سهله الكل يعرف لكن ان يمسك ال 100 جنيه يقول يا اخي دي 100 جنيه ولا دي مزورة لا ده عايز النقاد بقى ناخذ من النقاد اللي يعرف ده ليه وليه عرفت لأصل اصل الصورة فيها كذا حطتها في الضوء عملت مش عارف ايه عرف هذا الشيء كل الناس يعرف ان ده عسل هنا تلاقي الخبير اللي بيأكل عسل كتير يعرف ان العسل ده فيه حلو يصرح لكذا لا ده الناقد البصير الإنسان اللي بتاع التحليل يعرف كويس العسل ده حخط عليه الورقة الفلانيه حيطبع كذا يبقى فيه ماء حسر حيطب عليه كوبيا حيطبع كذا يبقى فيه كذا هنا في ناقد يعرف يفرق من هذا كذلك في الحديث نقاد الحديث وهم الصيارفة بتوع الحديث اللي يعرف هذا الحديث فعلا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا ذا هذه الحديث بدأة بس على الصحاب لأن فلان وفلان وفلان شاركوا فلانا هذا وهذا رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أقل منهم حفظا وجودة في الحفظ والباقون لم يرفعوه للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما أوقفوه على الصحاب أو على أصحاب النبي صلى الله عليه مكسور يقول لك من التسميات بتاعته يسمى إذا كان سقطا خفيا واحد دلس هذا الحديث إذا حديث مدلس إن فيه مدلس موجود لك عن فلان فلان ده عاصر فلانا بس ما رواش عنه كده بيروي لك هذا الحديث عن فلان خدته من مين عن فلان هذا او ان بعض الآئين داء زي شعبة رحمه الله كان يدقاء مع شيوخهم جلسين سمعت ولا ما سمعتش فما عنه فهو محمول على السماع المسمع من شيخه وما لم يروه عنه وغير رواه محمول لو كان كده كان رواه شعبة هذا الحديث مثلا إذا هنا الحديث المدلس أو المرسل الخفي يعني الحديث فيه إرسال الخفي بس اللي بيطلع مش واخد باله لأنه عارف أنه دول متعاصرين طيب يقول لك بحث هذه المسميات إذا قلنا فيه الانقطاع هيقول لك المعلق الحديث المعلق المعلق رب له المثال بالأرض مع السقف الأرض إذا هنا المصنف صاحب الكتاب كأنه على هذه الأرض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق في السقف فين السلم اللي حيوصل لك هذا الاستناد. الاستناد هذا مقطوع من أولي من عند من عند المصنف يبقى لك هذا نسميه حديثا إيه معلقة. قد تكون درجة من درجات السلم الأولى مكسور. درجة تانية درجة تالتة درجة الرابعة لا ما يوصل لأخريه. يبقى هنا أي درجة من درجات السلم بس يكون من بعد المصنف. درجة درجتين تلاتة أربعة خمسة نسميه حديثا معلقة إذا هذا التعليق إلا المصنف نفسه قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال الصحابي أو روى عمن عم لم يدركه طيب المعلق يقول لك اسم مفعول من علق الشيء أي ناطه وربطه به وجعله معلقة ناطه يعني ألقه به علقه به سمي هذا السند معلقا زي ما ذكرت في فوق متعلق وعن النبي صلى الله عليه وسلم لكن مش واصل يسلم لغاية هذا الراوي الذي روى إذا انقطاعه من الجهة السفلى الدنيا فصارك الشيء المعلق بس الصلاح ايه الحديث المعلق يقولك ما حذيفة من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي راو فأكثر على التوالي هذا الحديث المعلق منقطع ولا مش منقطع إذا منقطع إذا هو بيجمع الأحاديث المعلق ولا المرسل ولا المعضل أنهم أحا أنها أحاديث منقطعة, منقطعة ولكن تضامن دين لكل واحد اسمه فأنت تلتزم بهذا الاسم اللي فيه المعلق هو نوع من أنواع المنقطع الحديث المنقطع بس الانقطاع فين أسف المرسل نوع من المنقطع بس فين فوق مش كده طيب هنا بنقول المعلق ما حرف من مبدأ إسناده رون فأثر على التوالي من صوره صور المعلق أن يحذف جميع السند صورا من الصور يحذف السند كله البخاري يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم كده صلى الله عليه وقال بفعل قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا مجزوم به عند البخاري وعثل في حتى تاني ذكر له إسنادا إذا ما كانش البخاري ذكر إسناده وحتى الحافظ ابن حجر ذاب في تغليق التعليق وذكر لك إنه هذه الأحاديث رواها فلان وفلان وكثيرا ما يذكر ذلك في الأحاديث المعلقة البخاري يقوم يغلق لك إسنادها ويكمل إسناد يقولك راهبنا بشيبة في بيت النبي عبد الرزاق إسناده فلان ويذكر لك سند بتاع هذا الحديث. طيب يقول لنا ومنها أن يحذف كل الاسناد إلا الصحري أو إلا الصحابي والتابع هنا الصحابي يعني أبو بكر قال عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا الصحابي موجود الصحابي موجود والنبي صلى الله عليه وسلم مذكور فيه أو يقول وقال سالم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى التابعي موجود والصحاب الموجود وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحز يقول لك مثاله مثلا ما أخرى له البخاري في مقدمة ما يذكر في الفخذ قال وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان رضي الله عنه وقال أبو موسى هل البخاري شاف أمام موسى الأشعري ما شافوش يبقى هنا يقول وقال أبو موسى يبقى الصورة صورة إيه التعليق إنه معلق هنا غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عصره كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على حافة بئر عليه الصلاة والسلام يتبرد جو حرر فحاطى تجريف البئر صلى الله عليه وسلم وكان ركبته مكشوفة عليه الصلاة والسلام الركبة عورة الركبة ليست من عورة لكن ما بين الركبة وبين السر وما بين لكن الركبة نفسها ليست من العورة لكن ما بين الركبة والسر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبرد فكاشف ركبتيه عليه الصلاة والسلام دخل أبو بكر الصديق وهو على حاجه دخل عمر وهو على حاجه دخل عثمان فغطى النبي صلى الله عليه وسلم ظهركتي فلما سألته عائشة رضي الله عنه عن ذلك قال ألا استحي من رجل يستحي من الله هذا رجل يستحي من الله أنا استحي من عثمان رضي الله تعالى عنه إنه شديد الحياة فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حبش إنه يتحرج عثمان رضي الله عنه ممكن يرجع إذا رأى هذا الـ الـ الـ الأمر يعني من حيائه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حديث معلق حكم الحديث المعلق وهذا فينقطع والحديث اللي انقطع اسناده هذا من قسم الا نردود ولا مقبول مقبول عن قسم الضعيف الا ان يأتي له ما يقوي فيجعل الحديث مطسرا من من مكان اخر مثلا